وختاماً وختاماً وختاماً, وختاماً وختاماً وختاماً شكر وتقدير للمنشّد عمر الأمير لمشاركته في قصيدة ولدي حبيبي أسأل الله الجواد الكريم بفضله ومنه وجوده وكرمه ورحمته أن يرحم والدتي وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين رحمة واسعة. فيسعدهم بها في قبورهم سعادة لا يشقون بها أبدا اللهم عافهم وعف عنهم وتجاوز عن سيئاتهم اللهم اجعلهم شافعين مشفعين راضين مرضيين اللهم اكتبهم في عليين وآتهم كتابهم باليمين واجمعنا بهم مع النبيين عندك يا مولانا في مقعد سنفين اللهم يا حي يا, يا قيوم يا كريم يا غفور يا رحيم يا واحد يا أحد يا فرد يا صمت اللهم جاز والدينا بأحسن الجزاء اللهم جازه ما عنا بأحسن الجزاء اللهم من كان منهما ميتاء فارحمه برحمتك الواسعة اللهم ارحمه برحمتك الواسعة وأذهب عنه ظلمة القبر بالأنوار الساطعة اللهم افسح له في قبره اللهم افسح له في قبره اللهم اغفر له وارحمه وعافه وعفو عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والتلج والأرض اللهم ومن كان من الماء حيا أحفظه بحفظك اللهم أحفظه بحفظك واحرسه بعينك واخصصه بأمنك ومنك ولا تكلوا إلى نفسك ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين اللهم احفظه بحفظك اللهم متعه بالصحة والعافية اللهم اجمعنا ووالدينا في بحفوح جنتك ومستقر رحمتك اللهم قر عيوننا وعيون والدينا برؤيتك ورؤية نبيك في دارك كرامة اللهم يا حي يا ربي اللهم من ابتلي اللهم من من جمعنا هذا خاص ومن المسلمين عام اللهم من ابتلي بالعقوق اللهم فهد قلبه اللهم فهد قلبه اللهم اللهم ارده اليك ردا جميلا برحمتك يا ارحم تم تنزيل هذه الماده من موقع نداء الاسلام www.islam-call.com